رجعنالكم مستمعينا ومع محطتنا الجديدة افتح قلبك يا عالم مثل ما كل نهار جمعة نطلع عليكم بمحطة خاصة باهتائاتكم راح أقلوكم وشاركونا باتصالاتكم اللي راح نستقبلها على 213-215 <تصفيق> مواليد اليوم بدي أقول ينعاد عليكم بالحب والفرح والصحة وكمان بدي عايد رفيقتي رابعة لأنها من مواليد اليوم وقال لك ينعاد عليك بالحب والصحة والفرح رابعة وأتمنى لك حياة سعيدة شكرا جونا عيد ميلادك شو احساسك هل بتعتبر حالك عم تخسر سني بكل عيد عم يمر عليك ام عم تعتبر فرصة لبدايات جديدة بحياتك افتح قلبك وشاركنا رأيك واكيد على 213-215 بس عهوى امواج اف ام Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. صديقتنا سنة ألو ألو صباح الخير. يستعد صباحك وأوقاتك يا سناء يستعد وقتك ماذا أمرنا أهلين حبيبتي كيفك؟ تمام كيف يومي؟ الحمد لله تمام يستعد وقتكم يا رب وأوقاتك مدام سناء عم نحكي عن عيد الميلاد اليوم وهي فرصة حتى نعرف أخبار كل اللي عم يحكي معنا ويتواصل معنا انت عيد ميلادك؟ أنا عيد ميلادي بازار بأزار حلو بالربيع يعني بالربية طب خبرينه هيك في عالم بتقول انه انا بعيد ميلادي بحس حالي راحت سني من عمري بزعل شوي وبحزن وفي ناس بتقول انا بفرح لانه بعتبره فرصة جديدة بتفائل بالقادم من الايام بالنسبة لك كيف هيك وقع هاليوم على قلبك انا لا بتفائل انا غير العالم غير كيف بتتفائلي خبرينه عن احساسك اكتر بحس انه بحس انه هيك بلش عمر جديد بلش سنة جديدة يمكن تكون حلوة بتقو... او بتفائلنا تكون حلوة يعني حلو. فلنكون أحلى من اللي قبله. أنا شهر بتحبيه أكتر شهر بالسنة شهر اللي خلقتي فيه سنة. أنا بخ أنا بحب أكتر شيء شهر تاجي هو خل خلقت فيه شهر آذار. بحب كل شيء رقم ثلاثة. حلو. <تصفيق> معناته خلق... رقم الحظ بالنسبة إلي يمكن أنا رقم الحظ ثلاثة يعني أي شيء حلو بيصير بحياتي هو بيصير بالرقم ثلاثة يعني. طبليه. اللي... بالثالث دواء وظيفتي بالتالت خلقت بالتالت <تصفيق> شو بدك يعني. <تصفيق> حلو كثير اليوم شو حابة تسمعي معنا؟ أنا أحادي أسمع أغنية كثير بحبها بتذكرني هيك بأيام أيام زمان أيام رفقاتي هي على رمشة عينها قبلتي هو يا سلام يا سناء شو هالزوء الحلو فعلاً غنية قديمة قديمة كثير شو؟ حلوة ورائعة بتذكرني عن زلد بأيام صحيح زمان صحيح صحيح دائما الأغاني أغنية أغنية الحلوة المميزة القديمة بس نسمعها بنذكر أيام زمان ومنذكر الناس اللي كانوا موجودين بهديك المحطة والله بهدية إذا فيني أهدية ما؟ تفضلي طبعاً بهدية أكيد إلك مدام رنا مرسي شكراً بهدية لزوجي لحبيبي بقل له طار عقلي مني وقلبي هوا. يا سلام <تصفيق> على الحب يا سلام <تصفيق> الله يخليكم <تصفيق> لبعض الله إن شاء الله كل أيام كن حب بحب يسلامي مدام وبهديه أكل لرفقاتي عم جد بتمني يكونوا عم يسمعوني وبقل لهم كتير اشتقت لكم وهن أكيد اشتاقوا لك سنة لأنه لا يمكن أنك أنت تكوني عم ترسليهم كل هالطاقة الحب وما يكونوا هن فعلاً عم بيستلموا ويبعتوا لك مثلا يسعد أوقاتك سنة إن شاء الله أيامك كلها حلوة يسعد أوقاتك ونيعطيكم عافية ولا ولفريق كل العمل كله أهلين سنة على رمش عيونها قبلت هواه طرعت لي مني وقلبي هوى. على رمش عيونها هواه لي مني وانا يلي كنت طبيب الهوى ولي قلبي ببيع الدواء وانا كنت طبيب الهوى ولأهل العشق ببيع الدواء من نظر ألايتني صريع الأواء من نظر ألايتني صريع الأواء ياه 13-215 من أول ألو مرحبا يسعد أوقاتك مرحبا اليوم يوم. عم تسمعنا بنهار الجمعة كيفك اليوم؟ اليوم كثير مفشوظ اليوم الجمعة <تصفيق> حلو من أين عمتسمعنا؟ نسمعك من, من مدينة طرطوف من مجاهدة على على سافر على الشام إن شاء الله قريبا إن شاء الله بالتوفيق كيف الجو عندك؟ الجو هون شوب برا بالشامة بعريك نبيل يسعد أوقاتك نبيل يسعد يا رب نبيل خبرنا بين شهر أكثر شهر بتحبه بالسنة بأكثر شهر في الصيف زيران تموزقة زيران وتموزقة بالجملة بتحب قلبك حب كبير حب نبيل حب الصيف حب الصيف ليش بتحب الصيف اخلقت في نبيل أولا خلقت بعشرة ستة بشهر السادس زيران ثانيا الصيف كله روحات وجيات. ويوم طويل صحيح بس كما أنا من محبي النوم هيك تصيب تأخر دائما آه بس كمان الشتي كل و... كل فصل وقاله خصوصيته نبيل يعني بالسنة الشتي كمان شهر الشهور الخير شهر الخير بس أنا بحسه بشهر كعيد آه فهمت علي محفظ. في, محفظ. في ناس بتعتبره شهر رومانسي بهيدا الشهر يعني بيختلف فعلا نظرة الأشخاص بدنا نسألك بعيد ميلادك شو إحساسك؟ بعيد ميلادي؟ ب... لما يكون عند عيد عندي... ميلادك؟ عندي إحساس واحد اللي هو؟ اللي يخسر السنة من عمره لا <تصفيق> بس من عليها هي الفكرة أنه الواحد بينضج في هيدا السن اللي بتروح لأنه بيكتسب تجارب وبيكتسب خبرات طبعا طبعا يعني تعرض له مواقف كتير بتعلمها بعدين أمهم <تصفيق> نبيل بدي اسالك انه كل الناس اللي من قابلهم من لهم انا شهر بتحبوا بالسنه فبيقولوا تقريبا يعني انه الشهر اللي هم خلقوا فيه هي انانيه من الشخص انه هو بالشهر اللي هو خلق فيه يرجعوا انه هو احلى فصل بالسنه او احلى لا شهر بالسنه اول شغل. يعني شغله انه اليوم الشهر اللي خلق فيه عنده ذكرى معينه يعني يمكن هي بتختلف من شخص على شخص يعني طب شو حابة تسمع معنا اليوم؟ آآ بدني هديكم أغري بسمعتها من كامل يوم بسر حرر وزيني على اسم سر مخبص حلو، لمين بتهديها غير إلنا؟ آآ بهديها لكم وبهديها لشخص بس بلدون ذكر اسمه. شكلك بتحب الأسرار لهيك ما بدك تذكر إسم والله كيف هي يعني كيف هي بترحل ورميه وإلى معنى يعني سر مخبص أي شيء في حياة شئ له سر من وبيكون جميل هيدا السر أحيانا طبعا بيكون هو شعلا مثل أنا حاجي مثل ما أفضلت الموضوع أنه شهر ومكلفة إله وخاصية خاصة هيدا السر مخبى إله وخاصية إن شاء يكون سرك المخبى حلو كتير وبالتوفيق لهيدا السر وخليك على السماء يابيطرع. بسعد أوقاتك نبيل ما في عنيك سر مخبى لاحظي انه الاسرار فعلا تبقى حلوه كثير وطالما هي مخبايه بس تطلع للناس بتلاقي قل شيء من جماليتها شو السبب الناس بيفسدوا جماليتها لل... للاسرار هلا ممكن الناس تفقد جمالية الأسرار بس خليني هون أذكر إنه اليوم بقى حتى المحافظة على السر بتحسي إنه كل شخص بأمن التاني والتاني بأمن الثالث وهكذا هم ما بقى ما بقى ضل السر صحيح. بس فعلًا لما بتكون القصة مخبأي شوفي بعلاقات الحب وقصص الحب صحيح. لما ما حدا بيعرف بيكون في جنام بيكون فيه في في شيء كتير حلو لما الناس بتبلش تعرف بتحسي إنه خلاص صار الكل بيعرف ما بقى في هيد الله في مثل قبل يمكن بيكونوا ناطرين على يعني كل سؤال بينتقلوا للسؤال اللي بعده عرفوا فيهم بيحبوا بعض ام طرحتوا خطبوه خطبوه ام طرحت تتجوزوا جز... يصير في اولاد يمكن لانه الناس بتكثر اسئلتها ف... فبيضيع شيء فعلا مثل ما ذكرتي انت وانت شموعي وليله وحياتي انت الوحيدي وانت شموعي عيدي وطالع بأيدي والسحر بعينيك على المتين وثلاث وعلى هواء أمواج أف أم بدنا نقول ألو يسعد أوقاتك أليسار <تصفيق> ألو سواح الخير صباح النور يسعد أوقاتك <تصفيق> وأوقاتك أليسار عم تسمعينا أيوة عم نسمعكم. عم نحكي عن اليوم احتفال بعيد <تصفيق> الميلاد أدي عند ناس بيعتبروه هذا اليوم يوم كثير حلو وينطروا ويعدوا له حتى يوصلوا عليه وفي ناس بيعتبروا انه ضيعان كبروا سنة خسروا سنة من حياتهم انتي شو خبرينا؟ لا بالعكس اذا بدي احسبها انه خسرت سنة فكلها يعتنا بنخسر وقت بالنهاية م. بالعكس حس حالي كسبت, كسبت خبرة بهالسنة اللي مرقت وكسبت تجارب ومرت بمواقف كثير خادتني حس حالي اني رح انضرشتني ورح يصير بها السنة اوعة ورح يصير عندي خبرات اكتر وعنى بالعكس بتفاعل فيها إذا بدي, من... اذا بدي بلش من الاول تشاؤم يعني مصيبة حلو يعني بتعتبرية انطلاقة جديدة لحياتك هذا اليوم اللي انا بلشت فيه سنتي الجديدة طبعا بعتبر هيك حلو كتير اليوم شو حابة تسمعي معنا آه... اي شيء على زوجكم تكرامي يا اليسار على شكرا كثير. <تصفيق> بسه دمه والقلب نسيه بسه دمه والقلب نسيه واللي سبنا قفلنا بابنا يلا غينا وغفرنا تعادنا اللي مش وغفع ديه اللي مش وغفع ديه من قمده بيفرق لنا من راحه ومن إسانه اللي يحبنا يكسب ودنا ويضحي عشانه مبسط على كده مش كل وردة مش عجيه هو اللي اختار بايديه النار والفرج من الجنه أكيد متابعين معكم مستمعين وبانتظار اتصالاتكم على الـ 213-215 حلوه عم نسمع هواء اذاعه امواج اف ام الاذاعه الاقوى والاحلى امواج اف ام ومنترتوز خلوكم على السمع أنا من شوي أحد المتصلين حكى عن فكرة الندم قال أنه أنا حتى لو خسرت سني أو راحت سني أنا ما بندم على شيء عملته شو رأيك؟ هلأ أنا ما بعرف إمتى ممكن الشخص يندم على أيام ما راحت ما هي وقت فعلا مثل ما قالت كمان أحد الأصدقاء البرنامج أنه هو وقت عم يمضى عم يمضى فلش نندم؟ نعتبر أنه كسبنا خبرات كسبنا معرفة جديدة تجارب أولك إمتى الواحد ممكن يشعر بالندم؟ 2115 من جديد منقول قاله. يسعد لي صباحك. يسعد أوقاتك يا علاق. يسعد صباحك. شو أكبرك رابع. ان شاء الله بخير. يا هلا تمام. يسعد صباحك وصباح كل العاملين بيزعط أمواز يا رب. وصباحك علاق كيفت. هلأ بمانك اليوم الجمعة الكل عم بيقول يسعد صباحكم مع انه تقريبا يعني نحن قطعنا 12 منقول يسعد أوقاتك. <تصفيق> بس اليوم رابع كل العالم نايمي. اليوم اخر بنوم. اي والله الواحد شوي هيك صباحك وكل اوقاتك يا علاء خلينا علاء اليوم ما عم نحكي اكيد انت معنا على عن عيد الميلاد يوم عيد ميلادنا شو منحس؟ بنحس انه كبرنا يا ريت ما راحت هيدي السني او كانت ابطا ولا منحس انه لا في شيء جديد راح يكون احلى وخصوصا هذا الاحساس منحسه لما منكون حابين ندفع لحالنا نحن نخلق التفاؤل والسعاده بقلبنا شو بتقول انت بيوم عيد ميلادك هلا بي... هلا بعيد ميلادي انا والله ما بعرف شو بدي ميلاد الانسان ما هو اللي بحسي قد ما بحسي الناس الاخرين الناس المقربين منه اللي دائما هن اللي بيعطوه التفاؤل هن اللي بيعطوه لهي أصدق اليوم حسب الهدايا وحسب قديش بيتذكرون <تصفيق> رفقاتنا وأرايبيننا؟ <تصفيق> هلا مو بالضرورة هدايا ولكن مجرد أنه حدا قريب منك يعملك هيك مفاجأة بعيد ميلادك بتلاقي يعني بتسوى كتير بتلاقي حالك أنه أنت قدمت كتير أو للناس لحتى هني بالمقابلة ربدوا لك هذا العمار فهذا كتير انتي بتحسي أن هذا اليوم بكير مميز مميز أنه جمع الأحبة حواليك مميز بأنه لتقوا كل الناس اللي بيهتموا فيك ملتقوا كل الناس اللي عم يعني ببهمن أمرك بهمن هذا اليوم اللي أنت ولدت فيه اللي جت فيه على الدنيا لحتى هني يتعرفوا عليك فاا بصراحة يوم الميلاد ما هو المهم المهم هني الناس اللي بيعملوا لهذا اليوم أهمي لوجودك أنت فهل شو الطريقة اللي بتحب تتعايد فيها على أو أو شو هي أكثر مرة بساطت فيها اهتموا لأمرك وعايدوك أو كانت مفاجأة لإلك يعني سررت كثير فيها هلا بصراحة أنا كنت بدوام قديم وتألثة دوام جديد لما أول ما جيت على دوام الجديد يعني أنا كان أول مرة بحتفل بعيد أنا بالنادر ما أحتفل بعيد ميلادي ولكن الزملاء بالدوام الجديد يعني كتير صايزوني ب ب بذكرى ميلادي يعني هني زابينا على الفيس و... وعملوا احتفال ويعني كنت كنت من أسعد الناس يعني. أدمنت عليكم والله تقريبا يعني أقل من ستة شهور هيك فأنا كنت أنا يعني بطبيعي بطبيعتي أنا شوي اجتماعي يعني الناس تحب آخذ وأعطي مع العالم فكوّنت كثير صداقات في بس إن اللي المفاجأة واللي أنا تفاجأت فيها بأنه سواء كان دوامي القديم أو حتى إنه ما يعني ما كانوا كتير يدقوا على هالمواضيع ولكن بهاي الحال كتير, كتير دقوا عليها هلأ هيدا بيدل على أنك أنت شخص ودود والصداقه ما تتحدد وما بتنقاس لا. بعمر أي والله فكتير هي كتير يعني الصداقة هي اللي بتخ... هي قصد العلاقات الاجتماعية هي اللي بتعطي الحياة نقييمة صحيح صحيح يسعد كل ف... أوقاتك يا علاء إسعد لي أوقاتك يا رب شو حاجة بنسمعك معنا اليوم؟ والله بطير هيك هلا هيلوطس منكن هلا اه في مجال غنيت زاد اه حبيبي خد نورو حلو ولمين بتحب تهديها بهدية لكل حدا يعني بيهتموا فيه الناس ولكل حدا مولود اه لانه كل يوم هو يوم ميلاد صحيح فان شاء الله كل عام و... والناس بألف خير وهالبلد بألف خير م. ان شاء الله يا رب و... و... و... يعني أنا بعيد أكثر شيء الناس اللي إحنا بفضلهم موجودين اللي هو جيشنا إن شاء الله بين عاد عليه بألف خير يا رب إن شاء الله يا رب وشكراً وعلى كثير لاتصالك يا علاء وخليك على السمع إن شاء الله يا رب شكراً لكم. <تصفيق> 13215 اتصال جديد والو اهلا صباح الخير يسعد اوقاتك سناء شلونكم شو, شو اخباركم اهلين حبيبتي كيفك الله يسلمك شكرا على البرنامج الحلو من لطفك الله يسلمك كيف يومك الحمد لله نشكر الله ان شاء الله على طول ان شاء الله على طول الله ايامك تكون حلوة الله يسلمك قلبي. يوم الجمعة حلو بالتوقيت الشتوي الجديد وخصوصا أنه الناس عم بتحب النوم كتير بأيام العطال وبهيدا التوقيت اليوم عم نحكي عن عيد الميلاد عيد ميلاد الشخص شو إحساسنا بهاليوم لما نكبر سني هل منبقى مبسوطين أم منزعل على السن اللي راحت شو رأيك يا سنة لا لا أكيد يعني كل عمر كل عمر له جماليته فبالنسبة لي أنا لا ما بزعل أبدا دائما متفائلة والعمر حلو وما من على اللي راح مثلا منقول في شي يا ريت ما عملنا؟ يعني حسب, حسب الشيء يعني بس عموما أنا بالنسبة لي عن بحكي أنا عن حالي أنا لا ما بندم حلص اللي راح راح حالو ماين شهر خلقاني سنة؟ أنا بالشهر الثاني تامين؟ آب أين شهر بتحبيه بالسنة؟ آب؟ لا تحب كل الشهور <تصفيق> <تصفيق> حلو حلو شو التفاؤل الحلو حلو تحبي كل الأيام شاء الله أيامك حياتي. على طول حلوة يا سلام الله يسلمك يا قلبي. شو حابة تسمعي معنا اليوم؟ حابة كتير اسمع غنية عبد الرب إدريس لو باقي ليلة إذا بتريدي <تصفيق> <تصفيق> ليلة لو باقي ليلة حلو حلو خيار موافق اليوم بحديثنا عن يوم عيد ميلادنا وخليكي معنا على السبع شكرا لاتصالك تبقى بخير يا رب بحديثين لو باجي ليلة عمري أبين الليلة وصر في ليلة عيد في ليلة عمر في ليلة لو باجي ليلة عمري أبين الليلة وصر في ليلة عيد في ليلة عمر في I saw in the eyes لو بقياني ليلى بعمر نام نتمنى نعيش لحظات الحب حتى بهي الليلة واتصال جديد معنا مع سماري سعد أوقاتك سعد أوقاتك يا رب أهلا وسهلا فيك اليوم عم بتتعبعينا بنهار الجمعة كيف نهارك اليوم؟ والله اليوم نهار كثير حلو والطقس حلو كثير وخرج الواحد يطلع هيك على القضية يقضي له النهار حلو سمر سعد أوقاتك الله يسامحك يا رب. صمر عم نحكي اليوم عن عيد الميلاد، عيد ميلاد الشخص. هل هو يا ترى لما نحن بيجي عيد يوم عيد ميلادنا، شو الاحساس اللي بنحس فيه؟ في ناس تعتبر انه هي كبرت سنة وبيذكرها تاريخ عيد ميلادها بانه هني عم يمرق عليها سنين وهي بجوز عم تعمل انجاز وبجوز لا، وفي ناس بتنبسط وبتنطر يوم عيد ميلادها حتى يمرق. قلي لنا انت شو احساسك؟ أنا بحسه يوم كتير مميز. وبحب احتياتي وكل أو... يوم بحس انه لي يوم جديد حلو حالو سمر شو الشيء اللي بحياتك قلت يا راتني عملته ولليوم راح وما عملته يعني شو شو الرغبة اللي كانت تأجوهات قلبك ومرأة عمر وما عملتيها يعني هلا اكيد ما عم بقول مرأة عمر بس يعني مرأة فترة زمنية يعني وما عملتيا إنه ب... ما بتمنى إنه إزعال مثلا بتمنى أبدي وقت ما كو مفتوطة في حس هيدا ما يروح مني أو مثلا أبدي وقت بالنوم مثلا حلو. حس إنه, في... إنه ما يروح هيدا هيك ضياء وقت ضايع حلو شخص متفائل <تصفيق> أنت سمت؟ طبعا أكيد حلو حلو كتير حلو التفاؤل بالحياة وهو اللي بيعطينا جرعة الأمل الكبيرة سمر اليوم راح نسمع غنية شو بتحب تسمعي ولا مين بتحبي تهديه والله حارة تسمع غنية بدك مليون ثاني لمنح بركات الله يرحمه أنا بحبه كثير وكثير بتفائل فيه شاء الله التعادي اللي كانت عنده والابتسام اللي على طول ما بتفارقه العملاق صحيح العملاق الله يرحمه. اليوم لك. فعلا في ناس هيك بيكونوا قدوي لإلنا وخصوصا بهذا الموضوع منقول أنه نحن بدنا نتفائل لأنه في حدا بيذكرنا في حدا كان بمواقفه دايما وبيحديثه لإلنا يقلنا خلوكم متفائلين خلوكم مبتسمين فحلو انت كان هذا الخيار خيارك أنه بيذكرك بالابتسام وبالت اكيد. شو حبي? حبي كل الكل يكون مفائل وسعيد دائم. حلو. لمن حبي تهدي الاغنية اليوم معنا? بحب أه بحبي اهديه اوتي لكم. يزاعد اموال. وبحب اهديه لزوجي حبيب قلبي رضا. الله يخليكم لبقى. وحب اهديه لكل اللي بسمعوها. صالة يا رب كل اللي عم بسمعوها اكيد بيهدوك نفس المحبة يا سمار. يسعد اوقاتك. وكل ايامك يا رب. تسلميني لك. شكرا لكم. باي باي. يا هلا باي باي. وبدك مليون سيني لا تعرف أنا مين حتى تعرف I had that my bunch مستمعينا كنا معكم من طرطوس على هوى أمواج FM رح نودعكم على أمل نرجع نلتقي فيكم ونقدم أحلى الأغاني وأحلى الدردشاء معكم ابقوا معنا بدك بدك كنا معكم من طرطوس أنا رنا خدور وأنا رابعة يوسف <تصفيق> وأكيد الشكر موصول لفريق العمل اللي رافقنا لليوم على الصوت أديب حسن بالهندس الإزاعية ربا يوسف وبالإخراج سيبا سليمان صار وقت نرجع سوا مستمعينا لستديو أمواج باللادقية تبقوا بخير